شبكة ومنتديات الشيخ سعود ا ل شريف تقدم لكم. عبسوت ولا ن ج ا ء ه الأعمى وما يدرك ي لعله ي ذ ك ى أو يذكر فت فه الذكر ى أما من ا س ت غ ن ى فانت له تصدى. وما ََ عليك ألا ازكى وأما من جاءك يسعى وهو َُ يخشى َ ف َ أ ْ ت َ ع ن و تلهى َ كلا َ إ َّ ه ا تذكره فمنشاء لكره َ ف ِ ي ص ح ُ ف ٍ مكرمة ََ مرفوعة ٍَُ مطهرة ََُ بأيدي سفرة كرم ا برره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته ف أ ق ب ر ه ثم إذا شاء أشره فَلَّ ل ا لما ي ق ض ما أمره ف ل ي ظ ُ ر الإنسان إلى طعامه أن صب بناء صب ثم شققنا الأرض ش ق َ ا فأنبتنا فيها حب وعين ب ا و ق ض ب وزيتون ونخل وحدائق ا ل ب ا و ف ا ك ه ة وأب ا متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت ا ل ص ا خ ة يوم يفر المرء من أخيه وأم وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ ش أ ن يغنيه و ج و ه يومئذ م س ف ر ة ضاحكة مستبشرة و و ج و ه يومئذ عليها غبرة ت ر ه ق ه ا قترا ولا أفرت الفجرة.